ورسول بلغ الرساله وعدل امانه ونصح الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قاتلوه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 قصة الجهاد الإسلامي في أبوان الثاني قصة صناعة الإيمان بالجماجم والدماء قصة بناء التاريخ من جديد بالجماجم والاشلاء قصة التوكل على الله قصة تحويل الآيات إلى واقع وحركات وتحويل الكلمات إلى أحداث تصنع الحياة قصة شعب أعزل صمم أن يموت فرهبت له الحياة قصة مجموعة من الفقراء حصاد أقدامهم خاوية بطونهم بطونهم خالية جيوبهم حولوا. توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية حول توحيد النظرية في العقول والقلوب إلى توحيد أسعال في واقع الحياة ومجرى التاريخ الحديث ما هي قصة أفغانستان قصة الذين ينافحون عن دين الله والطغاة يريدون أن يطفئوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره من خلال ستار القدر الذين يسمون بالبشر قصة أسيفة حزينة ولكنها في الوقت ذاته قصة مجد وعز قصة سؤدد وإباء قصة رجولة وحواء قصة وشائج بهذا الدين ووفاء يوما أن يصدق القوم رب الأرض والسماء فتتنزل عليهم الملائكة بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين قصه حاكم اسمه محمد ظاهر شاه زين له الغرب والشرق انه لابد لك ان تجري في الحياه انقلابا ثقافيه ثوره ثقافيه والثوره الثقافيه تعني في عروس الغرب ثوره على القيم والاخلاق ثوره على الالتزام بالمبادئ والمثل ثوره اخراج المراه من حيائها ووفائها والتزامها ثوره على الحجاب اذ يمزق على هذا الدين إذ يحرك ثورة على نبته الشريعة محاولة لاجتفافها من أعماقها من الأرض قالوا لمحمد أرشال غرب أنت امامك طريقان إما أن تجري ثورة ثقافية انقلابا ثقافيا او يجرى عليك الكلاب كيف اجريه ان اكثر طريق تحطيم اخلاق المراه سيتحطم المجتمع ويغرق الجيل بالرذيله ويسطر ويغرق ابناء الأمة بالمستنقع الجنسي ينشغلون باشباع نزواتهم وبإرواء شهواتهم وعندها تبقى مرتاحا فلا يلتفت إليك أحد ولا يرنو إلى عرشك إنسان حمل باهر شاة حجاب المرأة المسلمة في مؤتمر عام ووضعه تحت قدمه وقال انتهى عهد الظلام إلى الأبد وأصدر قانونا لمنع النقاب والحجاب السودر بزمو السودر لباس المرأة الأفغانية وبوجوب اتباع الأمم المتحضره في سلوكها واخلاقها في لباسها وعندما أدى أهل فاندهار أن ينزعوا النقاب عن وجوه نسائهم وجه إليهم جيشة ودارت معركة سقط فيها لا أقل من ألف شهيد وهو يحاول أن ينزع المرأة من حيائها وخلقها والتزامها ومزرها وعين بارشا ابن عمه وزوجه اخته محمد داود الرجل العسكري الرجل القوي لينفذ هذه الثوره واقع العمليه وليشرف على استمرارها بالصولجان وبالهيل والسلطان وعلى موائد داود وعلى موائد محمد داود رئيس وزراء ظاهر شاه تربى رؤساء الحزب الشيوعي لقد نمت لحومهم من فتاه موائده وغليت عظامهم من ادامه وطعامه دراقي حفيظ الله امين بابركان وسمح لهم تحت ستار المشاريع الروسية أن يبنى الحزب الشيوعي، وانفقت روسيا ثلاث بلايين، ثلاث آلاف مليون روبل على شكل مشاريع، ومن خلال المستشارين بدأ نمو الحزب الشيوعي في هذا الجو. المكفهر المدلهم المظلم انتبه أستاذ في كلية الشريعة لهذا الزحف الأحمر الذي يريد أن ينسح الإسلام عن وجه البلد وماذا يتصل بتلاميذه بطلبة كليته أستاذ في كلية شريعة جموه غلام محمد النازي وكان من بين تلاميذه النبئين الاستاذ برهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياس وبصرهم بالأحداث التي تزحق لتجتاح المنطقة بأسرها وبدأ يربيهم على الإسلام ويمني وعلى بطء وببركه الله عز وجل هذا التيار المبارك الذي ينمو برعاية الرحمه حوصر هذا الشباب في داخل جامعه كابو شمت عليهم الاشاعات من كل جانب من علماء السوء الذين فتاواه الجاهزه والفتاوى بطناجر على جنوبهم كلما طلب منهم السيد فتوى مدوا أيديهم إلى هذه الطنجرة فأخرجوها فاندويس مطبوخة حتى يضلل الجماهير اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. خاض الطلاب الاتجاه الإسلامي معركة انتقابية لاتحادات الطلبة في داخل جامعة كابل وإذا بالتيار الإسلامي يحوز بمعظم مقاعد الجامعة ويرتعد التيار الشيوعي بفرائسه وترتجف كل كل أطرافه يأخذون نتيجة الانتخابات، ويعارضون على السفير الروسي قال إن الزمن ليس بصالحنا لا بد من الإطاحة بظاهر شاه والإتيان بمحمد داو. وأخر العهد على داو. أننا نريد أن نسلمك السلطان ونوليك الثولجان مقابل مسح التيار الإسلامي من البلد. وأخذ على عاتقه هذا وفي عشرين تمول سنة 1973 يخرج الملك بارشا إلى أوروبا ويقيم ابن عمه وزوج أخته عليه انقلابا ليعلمه ويعلم غيره أن الاستعانة بأعداء الله وبالتيارات اليسارية في البلاد لقرب التيار الإسلامي إنما ثماره قريبة ولكن مغبته وقيمة والنهاية أنه مأقول من قبل الذي رباهم على يديه. ذهب باشا وجاء محمد داود محمد داود كان أول قرار اتخذه إقصاء غلام حمد ينيازي على مدد كلية الشريعه ثم سجن السياق والغلام محمد يازي وحاول حكمتيار ورباني حاول حكمتيار ان يتصل بالطيبين ممن يمسكون بزمام القوه في داخل الجيش يبصرهم بان مستقبل البلد واقع في يد اليسار الاحمر واننا منتهون الا ان نتدارك انفسنا وحاولوا محاوله واثنتين وثلاثه ولكن الله عز وجل قضى أن لا تنجح هذه المحاولات لياتي هذا الجهاد المبارك الذي احيا الله به امه الاسلام من جديد كنت اود في بدايه الامر لو استطاعت هذه الحسنه التي كان يقوس بها حكمه اخ ورباني ان تاخذ بزمان الامور وتنهي داوود وتستريح البلد ويقوم المجتمع الإسلامي ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره يأبى الله إلا يحول بلدا منغلقا لا يعلم الناس أين مكان من الذي كان يعلم أين مكان أفغانستان من الخارطه قبل هذا الجهاد المشرف لا يتصل ببحر لا يتصل بالعالم أبى الله إلا أن يحول هذا الشعب المنغلق أساتذة للعالم الإسلامي ومعلّبين للآنام يقول السياس قبل أن أسجن اجتمع شباب الحركة. اجتمعت مع 14 شابا من أبناء الحركة الإسلامية نتدارس ماذا نصنع إزاء داوود فقررنا المقاومة المسلحة وكنا 14 شابا ولكن قررنا المقاومة المسلحة واشترطوا علي شرطا واحدا ان ادبر لهم مسدسا واحدا قرروا المقاومة المسلحة قبل ان يكون بيدهم مسدس واحد ثم سجن سياس وهجر رباني وحكمة يارب الى بيشاور واشترع حولهم حوالي 30 شابا حوالي 30 شابا وقرروا المقاومة المسلحة كانت صفوة صفوة كما يحدثون عنه من حبيب الرحمن مولوي حبيب الرحمن دكتور محمد عمر في الدين نصرة يار أبناء الحركة الأوائي كان الامين العام للحركة الإسلامية شاب في كلية الهندسة اسمه إنجنير ح... يعني المهندس حبيب الرحمن تحدثني سياس. قال هذا إنجنير حبيب الرحمن جاء ذات مرة يشكو قسوه قلبه في الجامعه قالوا كيف قسى قلبك قال صرت لا اسمع شيئا ماذا كنت تسمع قال والله كنت اسمع تسبيح الشجر والحجر ففقدت هذا في داخل جامعة كابل لرؤية البنات صفوه انقى من ماء السماء بدأوا مقامة داود ببعض المسدسات التي تصنع على الحدود وضع بالقناة يشترون مسدسين وقنبله ويهجمونها على المراكز والحق ان الناظر الآن في موقف أولئك الشباب يظنه ضربا من الانتحار وفعلا كانت كان الوقوف في وجه داود من قبل هذه الحكومة البسيطة داود الجبار الذي تعرفه وتتجله كل افغانستان بهذا العدد القليل وبهذا العدد القليل كان يعتبر ضربا من الانتحار ولكن الله عز وجل وهو أعلم علم صدق النيات وإخلاص الطويات فبارك بهذه النقاط القطرات الطيبة فصجر يناديع الخير في أعماق هذا الشعب المسلم وإذا بالشعب المسلم بكله يلتف حول هؤلاء الشباب ويخوضها يخوض غمارها حربا ضروسا تستمر بضعة عشر عاما ولا زالت حتى الآن اشرف وأنفع صفحة في التاريخ الإسلامي الحديث داود اتخذوا سيوينا جسرا ليعبروا عليه فعندما اشتد ساعدهم وقول يدافهم ارادوا ان يبتلعوا وعندما ادرك انه ما نظر الى البلدان الاسلاميه فجاء الى هذا البلد وقيل له اترك الشيوعية ونحن نتعهد لك باضعاف ما يعطيك الشيوعي ووافق معه وكان في اثناء المحادثات وزير التجاره الشيوعي وقدم تقريرا لموسكو ان داود قد اتفق مع بلد الاسلامي ليذبح الشيوعيين في افغانستان وما مضى اسبوع او اسبوعان الا وقد قتل داود واسرته في داخل قصر على يد الشيوعيين وترك دمه على فجاد القصر، وجيء بالشعب ليروا ما غبت عدو الشعب. من الذي قتله تراقي؟ الذي تربت عظامه ونما لحمه من الخبز ده. من خبز داود. ذهب غير مأسوف عليه. فنبكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من برين. وبمجرد بمجرد أن استلم تراقي الحكم، بدأت القرارات الشيوعية. مساوات المراه بالرجل والتعميمات الاشتراكيه محاربه التيار الاسلامي محاربه الحصص الاسلاميه في المدارس نشر الرذيله اجتمع بعض العلماء وقرروا ان هذا الرجل كافر يجب مقاومته والعلماء لهم مكانه في قلوب الشعب الافغاني فبدأ الجهاد ضد داود ددة تراقي، فتقوم هذه القبيلة وتحمل السلاح ضد ددة وددة تراقي، فتلبس في الساحة لا تجد أمامها إلا حكمة ربنا وتنحاز وراءهما، وبدأ هذا، بدأ هذا التيار الإسلامي يقوى يوما بعد يوم، وكانت حادثة تهرات في 15 آذار ثمانية ألف وتسعمائة وتسعة مسمارا في معشي تراقي والشيوعية إذ قامت حامية الجيش التابعة للدولة وانضمت للمجاهدين وطهرت المكاتب كلها مكاتب رات من الشيوعيين وأعلنوا الدولة الإسلامية في داخل مدينة يناد وعندها منتظرت روسيا خرجت الطائرات من داخل روسيا مع الدبابات وضربت هذا الشعب المجتمع ليعبر عن فرحته وقتلت في ثلاثه ايام 24 وعشرين من البشر وانتفض معظم الشعب وهذا الشعب لا ياتي بالقوه الأفغانيون تاريخهم معروف ولذلك الغرب يسميهم التيس الجبلي قالوا لقد اخضعنا العالم كله لثقافتنا سوى التيس الجبلي في الهندوكوش في افغانستان وسوى الاعراب في صحراء الجزيرة تيس الجبلي. اللهم كثرت تيوس الجبلي في بلادنا لعلهم يرفعون رؤوسهم. فالمهم اشتدت المقاومة حتى كان عيلول سبتمبر سنة 1979 صار خلاف بين التراق وبين رئيس الزرائي حفظ الله عمين واستطاع حفظ الله عمين ان يقبض على تراقه ويقتله ويتسلم رئاسة الجمهورية استلم حفظ الله عمين ثلاثة اشهر وصل المجاهدون على مشارف كابن وروسيا تركب الموقف وجدت ان عملائها لا يستطيعون ان يحمل بلد من الطيار الاسلامي ومن هنا قررت ان تدخل باساطيرها البريه والجويه كإنقاذ للبلد من المسلمين وفرض الشيوعيه بالقوه والسلطه حفيظ الله امين بعد ان خدم الشيوعيه طيلة عمره في الأيام الأخيرة ادرك أن روسا تريد أن تأكله كما قتلت غيره وأن تقتله كما قتلت غيره اتصل في الأيام الأخيرة ببناء الحق أن أنقذني ولما امزقي ولكن هيهات هيهات ولا تساعد من ذلك دخلت روسيا وكان اول عمل عملته ان قتلت عميلها عبد الله امين ووضعت بدله بابرا كارب ستظنها رحله مريحه وان القصه ستختتم مسرحياتها بفصول بسيطه وبعده صفحات تنتهي المسرحيه وطالت الصفحات واستمرت الكتابه بالمجال الاحمر ولما وانتهى الفصل الاول انتفض الشعب كله في هذه المره امام روزه وكان الله عز وجل قد نرجى سيافا من السجن بخارقة من الخوارق لها قصه طويله لا يتسع المجال الان لتفصيله ان قصه نجاة سياس تفسير عملي لقول الله عز وجل وما كان لنفسنا ان تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا عدة مرات حكم عليه بالاعدام والله عز وجل يكتب له ان ينجو بنبض ان الليلة سناخذه ثم عجلوه الى اليوم التالي ثم حكموا عليه بالاعدام مع 117 وسبعه عشر نفرا وكانوا قد عجلوه في سجن آخر وعندما جاءوا لينفذوا حكم الاعدام في سياس ايام تراقي مع مائه وسبعه عشر جمعوا مائة وخمسة عشر وجدون في السجن بحثوا عن كيّف البنازين لم يجدوا النفس أنهم نقلوه الى, مس... إلى فجن آخر وعندما بدأوا يقيدون الشباب المسلم وهم قادة الحركة الإسلامية من أجل أن يأخذوه من المجزرة شعروا بهذا فانتفضوا وهدوا وقاموا يقاومون شرطة السجن بالعصي والحجارة فصلطت عليهم رشاشات السجن وقتلوا الذين كانوا قد وضعوا في السيارات وبقي العنبر الآخر وتقدم الشرطة من أجل أن يبيدون في داخل العنبر بقية الماء والسبعة عشر ولكنهم أغلقوا الباب في وجوههم والباب الحديدي يتعرفون بأبواب السجون الله يعافينا منها نحن وإياكم فحاول الشرطة أن يفتحوه ومد الرشاش فكسروا يد الشرطي وابعد الرشاش فصاروا يكون عليهم القنابل من نوافذ العنبر واستمر رمي القنابل في داخل العنبر طيله الليل حيث سقط اخر واحد شهيدا في الساعه الرابعه صباحا تحدث شيخ خياس قال ان العربات التي كانت تحمل هؤلاء الشباب بقيت اصوات التكبير تخرج منها لعده ايام كانت قد حركت بالرصاص فوضعوها قريبا من السجن بدا التكبير يخرج منها اثنان من الشرطه الذين اطلقوا النار جنوا ثم ماتوا بعد قليل المهم جاء آخر الليل مدهب الداخليه ليوقع على تنفيذ حكم الإعدام فوجد الأشلاء والدماء والجماجم متدافره في كل جهة فستتبى نفذ حكم الإعدام بالجميع فنفذ حكم الإعدام بسياس على الورق وبقي سياس حيا في واقع الحياة هم لا يعلمون؟ لا يعلمون. ثم حصل الخلاف بين التواتل وحبيب الله أمين وامتطر حبيب الله امين وعلم حبيب الله أمين قبل قتله قبل قتله بأيام أن سياس حي فأرسل إليه إنذارا إما أن تهاجم المجاهدين وإما أن أعدمك فأرسل سياف لإخوانه في خارج السجن المجاهدين يستشيرهم لأمه فالمجاهدون قالوا هاجنا وأمه قالت إياك أن تفعلها وليقتلوا كان هذا يوم الأربع يوم الأربع في 20 ديسمبر سنة 1999 بعدها بيوم يومين كنت لبعض وزراء حفظ الله أمين تجمعت بدأت تجمع القوات الروسية لوك لحبيب الله عمين قصريه بأمر الروس ثم دخل الروس في الأربعاء التي في الخميس الذيالي وهم ضامن أن سياس قد لا يعلم القصة إلا مدير الامن العام وإلا حفظ الله عمين عفوا الله عمين قتل عندما دخل الروس قتل لحبيب الله عمين ثم جاءت لجنة السجون العامة وقالت قالت أخذت للأسماء وكانت أن يفق طيلة في الفترة ما بين تنفيذ حكم الاعدام في الى إلى خرج من السجن كلما جاءت لجنه إلى سجن يختبئ قال كنت أذهب إلى الدورة وأبقى فيها حتى تذهب دورة السجن لأن المكان الذي لا يمكن أن تدخله هو مكان الدورة وهو مغلق قال فذهب عندما جاءت اللجنة فبعد أن خرجت رجعت وسالت مدير السجن وكان من تلاميذي ماذا صنعت اللجنة قال أخذت الأسماء أسماء المساجين وكان قد طالب كثيرا سياس قال ماذا أعطيتهم اسمي قال ما أعطيتهم اسمك قال الحق ما أعطيهم اسمي إما أن يعدموني وإما أن يفعلوا فيه ما يشاء ما يشاء لحقهم مدير لم يجدهم الشيائيون مسكوا الاسماء المسجله ووضعوا حول ثمانين إذن دائرة حمراء أنهم خطيرون ويبقون في السجون ثم قالوا للالاف المؤلفه اخرجوا من السجون ورسجوا إذن السياد خلق انتهى بعد أن خرج السياد قيل لهم أن السياد حي ورجع وصلوا إلى بيته فباهمته اثنتي عشره دبابه بعد ان تصل البيت خربت الدبابة الاولى فسدت من الطريق ضيقه على الدبابات الاخرى ومن خلال محاوله التشغيل والازوار انتبه اهله لصوت الدبابات وكان سيف قد خرج فخرجوا جميعا الا امه وصلوا مترجلين على ارجلهم الى بيته فلم يجدوا احدا ووصل سيف الى بيشاور التقت عليه كلمة المجاهدين جميعا وأسسوا الاتحاد الإسلامي لتحرير عبدالله الثاني قصة طويلة الحقيقة أنا اختصرتها جرت الأحداث استمر القتل والقتال والحقيقة في الأيام الأولى كانت ملاحي رائعة تسطر الإيمان بأحرف النور مع المنجيئ الأحمر الشعب كله هذا بما في أيديه بدأوها كما قالوا الله بالحجارة والعصي قلت لهم كيف بدأتموها بالحجارة والعصي قال يقول الله عز وجل وعادي لهم مصطات الملكون وفعك في أقصى ما استطعنا أنه عدة من حجارة والأسي ثم مدارة الأحداث قال والله ما كان معنا مضاد واحد بالذبابات ذات مرة قلت لي خيال محمد صهر الشيخ جلال الدين وهو قائد من القادة قلت يا خيال محمد ما أغرب قصة حصلت معك فتمم ان يجيب قال حتى لا يحبط الاجر وحتى لا ينزع الله مني ان كرم اكرمنا مره قد يكرمنا مره اخرى فاذا تباهينا قد يحرمنا الله قلت له حتى نكتب للاجواء قال لم يكن عندنا مداد واحد للدبابات وبهذا تراقي بثماهين دبابة وكنا أربعين شخصا كل شخص قبله دبابتان أو أليتان وتقدم الدبابات لتمسكنا أحياء قال فاستعبرت فبكيت وبك الجميع اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا قال فصلين الظهر والدبابات تتقدم ودعون الله عز وجل أن ينجينا منه أن يقتلونا لا يمسكون أحياء قال بعد الدعاء أخذت حفنة من الحصى وقرأت عليها كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه ثلاث مرات فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله هرام ورميتها نحو الدبابات لو رأى واحد من الذين يصمون من الألمانيين في البلاد إذا بكل الذين في الدبابات والآليات يرفعون أيديهم مستسلمين ولم تنتهي القصة بعد قال لقد فتشناها وغنمنا غنائم كثيرا لكن الذي أذهلنا أن حمولة إحدى الدبابات خمس وثلاثين بي جي مضاد للدبابات مع ألف قذيفة ضد الدبابات طبعاً ما معنا دبابات، لا دبابات ولا سيارات ولا بسكريتات. فلماذا جاءوا بهذا هدية ساقها الله من السماء إلينا طبعا هذا ليس كما يقوله بعض الناس إن هذا يؤدي للتواكُل هذا حصل مرة أو مرتين مع واحد أو هذا واحد لثمان سنوات وهذه ترا خلال لثمان سنوات وهو غارق بالعرق والدم إلى عنقه يسمعون الأحداث بأعصاب ملحومن والله يا إخوان لو مسكت أفغاني يعني واحد يكادوا يظن أننا لو عثرنا على قصة لا ينزل منه إلا الحزن والألم والحزرة. كل واحد عنده من القصص ما تستطيع أن تعمل منه مجلداً عن مرثاة حزينة أذية عظيمة. أنتم تظنون أن الله؟ بعض الناس الذين يكتبون في الجرائد والصحف والترانس أو. والشيخ عبدالله عزامه الكرمات والجن وما إلى ذلك يظن أن الكرامات تتنزل على المناسف والقطائف والكبسات والفواتن لا تنزل تنزل عندما تبلغ القلوب الحلاجر كثيرا على رب العالمين أن ينزل كرامة على عبد من عباده وضع روحه على كفه عشر سنوات متواصلة مزق اهله شتت اسرته غدم بيته غابت امه تحت الركام اسر اخوانه كثيرا على رب العالمين ان ينجيه مرة واحدة من موقف شده بكرامه قولوا بالله عليكم قال يؤدي الى التواكل والسلبية وبيفرح الامير كان والروس اذا سمعوا هذه القصص. اذا حتى لا يفرح الامريكان والروس وحتى لا ينتقدون نحلف عالم الغيب من ديننا فديننا غيب وشاهدة نصفه غيب ونصفه شاهدة هم لا يؤمنون بعالم الغيب كله لا يؤمنون بالله الذي تؤمن به ولا بالملائكة ولا بالنبيين ولا بالرسل ولا بالوحي ولا بالجن نحذف هذا من ديننا من أجل أن نرضيهم؟ تحريفه كله لن يرضى ان لا يرضى ان حتى تترك ديننا ولن ترضى أنت اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم انت تريد ان ترضيهم بانكار الكلامات هو سيكون لك الشيطان موجود؟ ليس موجود الجن ليس موجودا طيب استمرت المعركه وطالت والروس يتكبدون الخسائر ويدفعون الضرائب ضرائب ما تصوروها كنت مره في ندوه في ندوه يعني هذه هذا طلب الاخوان الذين يصورون والا أنا لا انا كاني قاعد على نار لا احبوا انا أتكلم عن قال والله حضرتها قال ضياء الحق اجتمعت مع السفير الروسي فقلت للسفير انتم وصلتم القمر وطلتم حول الارض والاقمار الصناعية هذه التي تطلقونها في عالم الطب حققتم خوارق لكن يبدو انكم ما درستم التاريخ قال انا السفير روسي كيف ما التاريخ قال لو درستم التاريخ لأجباب ابدا فكيف غلطتم هذه الغلطه ما جت وقعتكم الصوبه إلا مع التيتا الجذبيه مع هؤلاء اللي لا مع عربي ولا انكليزي فعلا كل واحد منهم اسد سبحان الله اذا يساور قرن لا يحل له ان يترك القرن الا وهو مجدول لذا ولكن المعركه مستمره قال سياس با تمرى يا شيخ عبدالله أنا مرات اجلس أريد أن أرغب كيف نوصل الخبز للجبهات كيف نؤمن الخبز بس قال فعقف أمام معضلة مستحيلة الحل فأترك التفكير وقول له هو الجهاد لك فدبر كما تشاء فعلا أنا, مست... أنا محتار كيف استمر الجهاد وحيرة اكثر كيف صبر القوم كيف صدر لا يمكن ان توص الصلاة احتملها بشر الواحد منهم القائد في قائد اسمه آغا وليد سيد جمال الطائرة تغير على بيته ينصح بيته من الوجود